تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر نكفر عنكم سيئاتكم وقوله تعالى الذين يجتربون كبائر الاسم والفواحش إلا اللمم روا ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب وله عنه قال في أيلة 700 أقرب منها إلى السبع غير أنه لا كبير ثمان استغطار ولا صغير ثمان إصرار ولعبد الرزاق عنه هي إلى سبعين أقرب منها إلى السبع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المعاصي أنواع بعضها أعظم إثما من بعض والتوقي منها جميعا هو سبيل المؤمنين لا تفتدر الصغائر ولا تغش الكبائر وترتيبها بالاستقراء الشرك بالله الشرك الاكبر والكفر الاكبر اعظم الذنوب على الاطلاق لأن المشرك شركا أكبر والكافر كفرا أكبر كالوثني واليهودي والنصراني والمجوسي والملحد والمنافق هؤلاء كفرهم أكبر وعذابهم أعظم ولا حظ لهم في رحمة الله. ولا نصيب لهم في شفاعة الشافعين لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأخبر الله عن المنافقين بقوله إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا فهذه الذنوب هي أعظم الذنوب على الإطلاق يلي ذلك نوع ثاني من المعاصي وهو الشرك الأصغر والشرك الأصغر أقوال وأفعال فمن الأقوال ما جرى على ألسنة الناس لولا فلان ما حصل لي كذا وكذا ومن الافعال كتعليق الخيط اتقاء العين يعني كون سبب لاتقاء العين الخيط والعظم وما شاكل ذلك مما يفعله عوام الناس يسمونه حرز والحقيقة الحرز إنما هو ذكر الله تبارك وتعالى صباحا ومساءا وفي كل وقت وحين بلسانك لا تعليقا للعزائم والحروز على الايدي او في الرقاب أو نحو ذلك هذا الشك أصغر وهو خطير من العلماء من قال بأن الله لا يغفر لصاحبه حتى يعذبه في النار فإذا كان من أهل الصلاة فتوحيده ناقص لأنه خدشه بالشر وهو تحت المشيئة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له والنوع الثالث البدع البدع أقوالها وأفعالها ومعتقداتها من الذنوب الخطيرة وهي أكبر من الكبائر التي الحديث عنها فكل من ابتدع بدعة ليست في شرع الله تبارك وتعالى لا من أقوال المعصوم ولا من أفعاله وأعماله فهي بدعه محدثة وصاحبها ظالم لأنه ابتدع واستحسن شيئا برأيه او قلد الرجال فيما استحسنوه بآرائهم وليس له أصل في شرع الله المطهر فهذا زاد في الدين ما ليس منهم فيرمه كبير وإثمه عظيم وعقوبة عند الله عز وجل شديدة إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى ويلي البدع كبائر الذنوب التي يتحدث عنها الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب كبائر الزنوب من الأقوال ومن الأعمال وهي التي عظم الله شأنها فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما والمفهوم أن الذي لا يجتنب كبائر الزنوب فقد عرض نفسه للعقوبة التي تترتب على فعل كبيرة من كبائر الذنوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات فسماها موبقات أي مهلكات لمن يغشى واحده منها او يغشاها كلها او بعضها فهي سبب في هلاكه وشقائه وانه يصل النار وبئس القرار إن لم يتب الى الله تبارك وتعالى قبل الممات وقد جاء في ذكر الحديث سبع وجاء في ذكر الحديث آخر بزيادة كبيرتين الحاد في الحرم فعدوها الى تسع وابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الكبائر اشبع هي قال هي الى السبعين اقرب وسئل مره اخرى فقال هي الى السبعمائه اقرب وذلك بالاستكراء وجعلوا لها, لها ضابطا فقالوا الكبيره كل ذنب ختم بلعنه من الله او غضب او نار او ترتب عليه وعيد شديد كل ذنب ختم بلعنه او غضب او توعد عليه بالنار او بعذاب شديد مطلق فهو كبير من كبائر الذنوب واذا قرات القران وقرات ما تيسر لك من السنة وجدت أن الله تبارك وتعالى لعن أصحاب ذنوب ألا لعنة الله على الكاذبين ألا لعنة الله على الظالمين والنبي صلى الله عليه وسلم لعن على ذنوب فقال لعن الله شارب الخمر وساقيها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمول إليه وقالهم في الاثم سواء ولعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من غير منار الأرض ولعن الله من لعن والديه ولعن الله النامصة والمتنمصة يعني النساء التي ينتفن الشعر شعر جفون العيون والحجب إلى غير ذلك من الذنوب التي لعن الله عليها ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلها اذا فهي من الكبائر والنوع الأخير من الذنوب صغائر الذنوب وهي ما ليست كبيرة الذنب الذي ليس من الكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها إياكم ومحقرات الذنوب فإن لهن من الله طالبا وفي رواية إنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه محقرات الذنوب يعني صغار الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لها مثلا لأصحابه ليعرفوا خطرها فيروى بأنهم نزله وأصحابه واديا فأرادوا أن ينضيوا خبزه فقال التمسوا حطبا فتفرقوا في الوادي وكل واحد أتى بعود بعود صغير فاجتمعت كوم من الحطب فأوقد النار وأنضجوا الخبز وقضوا الحاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل ذلك كمثل الذنوب تتراكم على الشخص حتى تهلكه أو كما قال عليه الصلاة والسلام والنار مبدأها من الشرر مبدأها قبر صغير ثم تقول نارا تتأجج هكذا الذنوب الصغائر إذا غشي هذا كل وقت وحين فهي كالحصى الذي يجمع بعضه إلى بعض وإنما الجبال من الحصى تصبح مثل الجبال على الإنسان وهي صغائر سمى صغائر الذنوب ولكن الله عز وجل فتح للأمة أبواب الخير التي تكفر صغائر الذنوب. أولا نهى الله عز وجل عن الإصرار وعن استدامة المعصية وإن كانت صغيره لا يجوز لأحد أن يداوم عليها صباحا ومساء كحلقتي كمن يحلق اللحاء دائما أبدا أو يقصها وكمن يتهاون بالصلاة بعض الأوقات هذه تجره إلى أن تكون له عادة، فيهلك، لأن هذه الذنوب عظيمة. ترك صلاة الجماعة من الكبائر، لذا وجب أولا احترام الرب تبارك وتعالى الذي يغضب إذا انتهكت محارمه، ثم احترام النفس. الضعيفة التي إذا غشي صاحبها كبائر الذنوب والمعاصي بذن خوف من الله والاستحياء من الله عز وجل فإنه يوبق نفسه في النار لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا الموبقات السبع الموبقات فهذه الذنوب هكذا ترتيبها الشرك الاكبر والكفر الاكبر وليس لأصح... لمن مات عليهما مغفرا عند الله ولا ولا يدخل الجنه ابدا والثانيا والش... الشرك الاصغر ثالثا البدع المغله رابعا كبائر الذنوب خامسا صغائر الذنوب ولا يستهان بشيء من هذه الآثام وإنما يأخذ العبد حذره لأن بعض المعاصي يجر إلى بعض المعاصي الصغيرة تجر إلى الكبيرة والكبائر تجر إلى الشرك الأصغر والشرك الأصغر يجر إلى الشرك الأكبر فيهلك صاحبه في النار قلنا فتح الله أبواب الخير لتكفير المعاصي الصغائر فالوضوء يكفر ونقل الأقدام إلى المساجد تكفر وقراءة القرآن والذكر الأذكار من تشبيح وتحميد وتهليل وتكبير والتوبة الدائمة والاستغفار الدائم هذه مكفرات رحمة من الله عز وجل لأن الإنسان يقع في الخطأ ففتح الله له هذه الأبواب ليدخل منها فيكفر الله تبارك وتعالى خطايا خطايا الصغائر وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة النصول نعم باب أكبر الكبائر الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلا يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متفعا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليسه سكت هكذا الترتيب للذنوب أكبر الكبائر في الكبائر ما هو أكبر وهو الإشراق بالله عز وجل لأنه أعظم ذنب عصي الله به والشرك بالله تبارك وتعالى معناه أن تجعل مع الله شريكا في العبادة القولية أو الشعهية أن تجعل الله عز وجل ندا أي شريكا ومثيلا تتقرب إليه بشيء من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله وحده دون سواه كالذبث والنذر والاستعانة والاستغاثة والرغبة والرهبة والتوكل والرجاء والخوف وغير ذلك من أنواع العبادات من توجه بها إلى حي أو ميت من المخلوقات فقد أشرك بالله تبارك وتعالى شركا أكبر وارتكب أكبر الكبائر، فإن مات على ذلك مات على غير ملة الإسلام مات على ملة الكفر والكافر مأواه النار وبئس القرار الله أعد للكافرين سعيرا وهذا هو النوع الأكبر أكبر الكبائر والنوع الأصغر الشرك الأصغر كما سبق الذي يجري على الناس وفيه إشراك بالله كمساواة المخلوق بالله عز وجل وإضافة النعمة إلى غير الله وكالحلف بغير الله كالحلف بالأب والأم والجاه والشرف والأمانة والكعبة كل هذه من أنواع الشرك شرك أصغر يجر إلى الشرك الأكبر فيحذر المسلمون من الوقوع فيه بألفاظ تساهلون فيها كذلك نداء الشياطين والاستعانة بهم في أوقات الخصومة كأن يكون بين اثنين خصومة فدع عليه بجني او أم الصبيان او نحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير من الناس فهذا نداء الإنسان للشيطان ولعالم الجن لا يخلو من حالين إما أن يكون شرك أكبر وإما أن يكون دون ذلك مع الجزم بأنه من منكر القول القول الفاحش الذي لا يجوز فإذا نادى الشخص عالم الجن ليتسلطوا على شخص وهو يعتقد بأنهم يفعلون ما لا يقدر عليه أحد من الخلق يفعلون ما لا يقدر عليه إلا الله من الإماتة او تحويل الخلق من شكل إلى شكل أو نحو ذلك فهذا الشرك أكبر لأنهم اعتقدوا في مخلوق من عالم الجان أنه يتصرف كتصرف الله عز وجل فيميت أو يحول الإنسان من حال إلى حال او يعلم الغيب او ما شاكل ذلك وإن يعني ناداه ليؤذي فلانا ويفتك به فهذه ايضا جريمه منكره ولكنه ليس من الشرك الأكبر لأنه بمنزلة من يستعين بشخص ليؤذي الخصم ويعتدي عليه وينتصر منه بأي طريقة من طرق النصر وعلى العموم فهي كلمة منكرة والله تبارك وتعالى ذم المشركين الذين كانوا إذا نزلوا بوادي من الأودية قالوا نعود بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه وسيد هذا الوادي من عالم الجن من سفهاء قومه مما جعلهم مما جعل عالم الجن تشعر بان الانس يعظمونهم ويرفعونهم فوق منازلهم حيث لجؤوا اليهم في حاله الضراء فذم الله ذلك بقوله وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يعني زادوهم خوفا ودعرا إذا دعي على الإنسان ب... بعالم الجن او بشيطان من الشياطين يأخذك فلان يفنع بك فلان خافوا خوفا شديدا وإذا خلوا في الفلوات خافوا من عالم الجن فزادوهم رعبا فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك فالمقصود ان الانسان البشري المكلف في امس الحاجة ان يتعلم التوحيد ويتعلم ما يضاد التوحيد من انواع الشرك والمعاصي التي اما ان تذهب بالتوحيد فتنقبه وإما أن تنقص ثواب التوحيد فيكون العبد معرض للخطر